قال رحمه الله قوله تعالى إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بدأ في الشروع في قصة أنائك الشباب الذين فروا بدينهم من قومهم حفاظا على الدين وخوفاً من الانحراف إذ أول فتية إلى الكهف صاروا إليه ونزلوه سكنوه والتجأوا إليه وجعلوه مأولهم فاردين بدينهم من أولئك العصاة ومن أولئك المحاربين للتوحيد ومن أهل التوحيد خائفين على إيمانهم من قومهم وهذه من أدلة العزلة عند الشر وعند تمكن الشر وكثرة أهله وسيطرتهم وهكذا أيضاً ما يسعون فيه من ارتداد الناس عن دينهم أو عن بعدهم عن سنة نبيهم فلا بأس بالعزن حينئذ أن يعتزل قومه الشخص في شعف الجبان أو في غير ذلك من الأماكن في بيته لا يخرج إلا للصلاة فهذه عزن أيضاً كذلك ولما لا بد من خروج إليه فيخرج إذا رأى أن قومه أرادوا فتنته ويسعون في فتلة في دينه وسلب إيمانه فلا بأس أن يعتزل قومه في هذه الحالة سواء كان العزل الكلية لابتعاد عنهم تماما العزل الذاتية أو العزل النسبية فيعتزلهم ولا يخالطهم في شرهم ولا يخالطهم فيما هم فيه من الشر يا ذب الله المعاصي ويخالطهم في الجمع والجماعات صلي معهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن شرهم هذه عزلة لا بد منها الابتعاد عن شر الناس قد تكون العزلة بالنأي عنهم تماما بالذات وهذا عند كثرة الشر وهكذا أيضا عند تمكن الشر وعند الخوف على الدين جدا وسعي المنحرفين في سلف الدين فقد اعتزل جماعة من الصحابة وهكذا اعتزل الصالحون أهل الفتن وذهبوا بعض الغنيمات ولجوا إلى أمكن يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها ولا تنزم أننا الآن فيه لا بأس فيه خير ولا ينبغي العزلة التي هي العزلة بين مفارغة الذوات وعدم الاختلاط بهم فالمؤمن الذي يخالط الناس أحب إلى الله ويصبر على أذاهم من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف يخالطهم بقدر الحاجة الصلاة الجمع الجمعات في الدعوة الله سبحانه وتعالى ولا يتركهم ما داموا يسمعون الخير ولا بأس أنهم ولا زالوا ينتصحون فلا يتركهم وهؤلاء الفتية يأسوا من قومهم ورأوا أن قومهم يريدون ارتدادهم عن دينهم ويريدون سلب إيمانهم فاعتزلوهم وأشاد الله باعتزالهم وأثنى عليهم سبحانه وذكرهم في كتابه تأييداً لما فعلوه وإقراراً لما فعلوه من العزل والفرار بالدين فهو رأس المال ينبغي الحفاظ عليه والعناية به إذا خاف عليه الشخص الفتنة ذهب به ذهب به لأمكن يعبد الله سبحانه وتعالى فقوله إذ أول فتية أي صاروا إليه ونزلوا فيه أي ذلك الغار والفتية هو جمع فتاة والفتة هو الشاب الكامل الشاب في غاية القوة ذكر الله هؤلاء الفتية الشباب الصالحين الذين يحبون دين الله سبحانه وتعالى ويخافون على دينهم من الفتنة فأثنى عليهم في كتابه إذ أول فتنة إلى الكهف لذلك المكان والموضع فراراً بالدين فقالوا ربنا آتنا من لدنك أي من عندك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا أصلح لنا من أمرنا يقال هيأة الأمر فتهيأ أي أنني أصلحته فأصلحه فصلحه أصلحته فصلحه والمراد بأمرهم الذي هم عليه من مفارقة دينهم فهيئ لنا من هذا الأمر ومفارقة القوم أولئك الكفار ومفارقة قومنا هي لنا من أمرنا رشدا والرشد نقيض الضلال أي يجعل أمرنا رشدا ويسر لنا طريق رضاك يا رب فهذا الدعاء بعد دخول الكهف إذا أول فتية إلى الكهف فدعوا وعرفوا أن هذا المكان مكان ظلمة ولا شك أنهم سينالهم من التعب ما ينالهم فدعوا الله سبحانه وتعالى بالرحمة واللطف بهم ودعوا الله سبحانه بأن يهيأ لهم أمر رشدا ويسر لهم طريق رضاء سبحانه وتعالى وفعلا هيأ الله لهم أمر رشدا فأسكنهم ذلك الغار مدة مديدة وزمنا كذلك طويلا ثم أخرجهم على أحسن ما يكون وهيأ لهم من أمرهم رشدا ولطف بهم ورحمهم سبحانه واستجاب دعاءهم لأنهم خرجوا من أجله خرجوا من أجل الحفاظ على الدين خرجوا من أجل التوحيد الغير على التوحيد وخرجوا عن قومه وباينوا قومهم لله سبحانه وتعالى ولاءً وبراءً باينوا أولئك المشركين وقد أطال الإمام هنا في القصص الإسرائيلية رحمه الله فنقرى ما قال رحمه الله وحكي عن ابن عباس أنه اسم طيب قوله تعالى إذ أول فتية إلى الكهف أي صاروا إليه واختلفوا في سبب مصيرهم من الكهف قال محمد بن إسحاق بن يسار مرج أهل الإنجين وعظمت فيهم الخطايا وطقت فيهم المنوك حتى عبدوا الأصلام وذبحوا للطواغين وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكون بعباده الله وتوحيده وكان من فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم مش عندكم من الروم عندي من الروم خطا من الروم ملك من الروم من, ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الاصنام وذبح الطواغيت بلوى الملوك إذا انحرفوه والله أنهم بلوى على الناس فإنهم سيفرضون ما يعتقدونه وما يرونه ويتعى بالشعوب بعدهم إذا كانوا منحرفين غير مستقيمين على دين الله سبحانه وتعالى فإن النكد يعود على الشعب وإذا كانوا مستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى فيا وفرحت الناس المستقيمين فإنهم يفرحون بهذا الملك ويدعون له بالثبات ويدعون له بالخير ويدعون له بطول العمر لأن الله يحفظ به دينهم ويؤيد به ما هم عليه من الاستقام والخير لكن إذا انحرف فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذين تلعنونهم يلعنونكم تسبونهم يسبونهم وتدعون عليهم يدعون عليكم فهؤلاء شرار الملوك تلعنونهم يلعنونكم وحسبنا الله نعم الوكيد لكن إذا صلح الملوك صلح الخير صلحة البلاد والعباد وسيقهرهم على الخير لأنه يراه وسيفرض عليهم ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى صنفاني إذا صلوحا صلوح الناس الملوك والعلماء إذا صلوح الملوك صلوح الناس بإذن الله والناس كما يقال تبع لملوكهم انحرافلوا استقامة هذا الأصل انظروا كيف الناس صلحوا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي تلك القرون العظيمة صلحوا بخلفائهم واستقامة خلفائهم ومن أراد أن ينحرف أردوه أو أبعدوه أردوه أو أبعدوه في إقامة حدود الله من بدل دينه فاقتلوه قال رحمه الله وفيهم بقائم على دين قرانه من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقنانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه لا إله إلا الله وكان ينزل قرى الروم ولا يترك في قرية نزلها أحدا إلا فتنه حتى يعبد الأصنام ويدبح للطواغيت أو قتله حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهم أفسوس وهي أفسوس فلما نزلها كبر على أهل الإيمان فاستخفوا, فاستخفوا, منه, فاستخفوا منه وهربوا في كل جهة هذا شأنهم الله الحجاج لما استولى على تلك الملاد استخفى منهم من استخفى من هرب متعبون هؤلاء وهرب من هرب وبعضهم قتله وانتهى منه كسعيد بن جبير سيد التابعين ومن أسياد التابعين وبعضهم بقي مختفيا إلى أن فرج الله سبحانه وتعالى فبلوا على الناس وهؤلاء المساكين لما نزلوا وراهم هربوا وانظروا إلى الحوثي الكلب هذا إذا نزل إلى بلاد كيف يخاف الناس منه خافون منه جدا والسكن بجانبه ضرر والله ضرر وغير مأمون على الساكن الذي بجانب الحوثي ففي أي لحظة سيبطش به نسل الله المسلمين شرا ولا أحد يمنعه إلا الله سبحانه وتعالى وما في أحد بهو مؤيد بل هو مؤيد من الأشرار أولئك أو مدفوع على المسلمين عن طريقهم قالوا وهربوا في كل وجه وكان ذقيانوس حين, حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له فيجمعوا له أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له واتخذ شرطاً من الكفار من أهلها يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم, فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيث فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان أي أهل القوة وأهل رسوخ لإيمان في قلوبهم فأولى ما يستسلمون لهؤلاء أبداً المنحرفين لا يستسلمون لهم البتة ولا يعبدون غير الله قال رأى ذلك أهل الشدة من إيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيغتلون ويقطعون ثم يربط ما قطع من أجسابهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزنا شديدا فقاموا اشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء هذا الذي فرج الله به لا المظاهرات ولا الإنغلابات ولا الثورات وإثارة الناس هذا والله ما فيه خير ولكن يقبل العباد على طاعة الله حتى يهلك الله عدوهم ويهلك الله هؤلاء الظلمة الجبابرة يقبلون على الطاعة هذا الذي يفرج الله سبحانه وتعالى به حتى يغير ربنا سبحانه وتعالى الحال إلى حال أحسن أما زيادة الطين بالله ما فيه خير عليهم والتقنيد عداء الله في محاولة التغيير هذا الذي يزاد به الشر ويتسع به الخرق على الراقع فما وسع شيئاً ما جاء به أعداء الله سبحانه وتعالى من الطرق بل ضيقوا به على الناس وحصل به الضيق العظيم الله ما يوسع شيئاً ما جاء به أعداء الله وإنما الذي يوسع به ربنا سبحانه وتعالى ويغير من الحال ما كان عليه رسول الله من الطرق الشرعية في التغيير ومنها الدعاء وانغمان عن العباده وعن طاعه الله سبحانه وتعالى وان الله ولي عليهم خيارهم هذا النذيس وهكذا ايضا الصبر اصبروا حتى تنقون على الحوض لا حتى تروا كفرا بواحا هذه اساليب وطرق شرعيه في التغيير انظروا الى هؤلاء الشباب وان لم تثبت لكن لا شك هذا هو حالهم حال الصالحين من قبل ومن بعد عند الفتن العبادة في الهرج فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدق والتسبيح والدعاء وكانوا من أشراف الروم وكانوا ثمانية نفر بكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون ربنا رب السماوات, رب ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إن عبدنا غيره اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء حتى يعلنوا عبادتك فبينما هم على مثل ذلك وقد دخلوا في مصلة لهم أدركهم الشرب ووجدوهم وهم سجود على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله فقالوا لهم ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس ينادق يا فقالوا تجمع الناس للذبح لآلهتك وهؤلاء الفتية من أهل بيتك استهزئون بك ويعصون أمرك فلما سمع بذلك بعث إليهم فأتي بهم تفيض أعينهم فأتي بهم تفيض فأتي بهم أعينهم من الذمع مغفرة ووجوههم بالتراب فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتكم التي تعبد في الأرض وانتجعلوا انفسكم اسوه النساءات من اهل مدينهكم نساءات من اهل مدينتكم اختاروا اما ان تذبحوا الالهتنا واما ان نقتلكم فقال مغسل مينيا مغسل مينيا مغسل مينيا وهو اكرمهم اسمع إن لنا الهنا ملئ السماوات والارض عظمة لن ندعو من دونه الهنا ابدا له الحمد والتكمير والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير فأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فأدأه الله الثبات أمام هؤلاء هي نفس ستذهب وستسلب من جسدك في وقتها وليس طي أحد سلبها قبل وقتها أولي ثبتوا أمام هذا الجبار وأمام هذا الطاغية وجعل الله لهم فرجا ومخرجا كما ثبت غيرهم من الصالحين من قبل أو من قبل ومن من بعد ثبتوا فإنه كان يؤتب الرجل فيوضع فيحفر له الحفرة فيوضع فيها ثم يؤتب المنشار فيشق ما دون لحمه وعظمه نصفين من سيصفر فينا على هذا البلاء صعب والله أنه صعب الصبر على مثل هذا البلاء ولكن لا زال الخير موجود في هذه الأمة ولا زال أهل الصبر موجودين في هذه الأمة تقد صبر أهل دماج على حال والله لا يصبر عليها في الزمان هذا حال حصار خانق وجوع وتجويع وقتل أنفس وسلاح ثقيل يضرب به وهم صابرون محتسبون الأجر من الله سبحانه هذا يموت أبوه هذه يموت أخوه هذا يموت زميله لا إله إلا الله يا إله من مصيبة عليهم صبروا حتى جعل الله لهم فرج عظيما والآن والله الحمد يسيحون في الأرض ودعوتهم على أحسن ما يكون هذه نتائج الصبر وإن الله ما في حد يصبر على ذلك وناس الجوش كما قال بعضهم تسلم في أسبوع إذا حصل حصار أو شيء عليهم سلموا بعددهم وعددهم وأيضا كذلك عددهم وبعتادهم سلموا أسبوع قال واحد من الضباط من يصبح أن نحاصر في. وهؤلاء صبروا أشهر على هذا الحصار الخانق وعلى الشر وعلى الضرب ما أحصار فقط الحصار يكفي حرب لكن الحصار ومعه ضرب لا إله إلا الله حق أن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فلا يباني صاحبه بما يحصن من ورائه لا يباني صاحبه فيالجيوش تربى على ما ربي عليه أهل دماجه لحصل خير كثير الله على ما ربي عليه السلام هنا أيضاً خير كثير الجوش وثبثت أمام هذا الفاجر ولكن عماله وعدم باله بالوطن وبالدين مستعدون يسلمونه لأدنى الأمور ولأتفه الأسباب يسلمون دينهم يسلمون وطناهم المسلم وليبانون هم وطني وطني كله كذب وطني دافع عن وطنك المسلم وجوباً وجوباً أن يدافع عن الوطن من الدين دفاع عن الوطن المسلم والله من الدين وأن لا يسلم للأرفاض ولا لغيرهم الأشرار ولكن الله المستعان قال فقالوا تجمعنا فأتى بهم تفيض أعينهم من الدمع مغفرة وجوه بالتراب وقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا؟ التي تعبد في الأرض وتجعل انفسكم اسوهة لسادة من بني لسادة من اهل مدينتكم اختاروا اما ان تذبح اما ان تذبحوا او اما ان تذبحوا لانهتنا واما ان نقتلكم وقال مكسي لمينيا وهو اكبرهم ان لنا اله مل السماوات والارض عظمة لن ندعو من دونه اله ابدا له الحمد والتكبير والتسبيح وانفسنا خالصا أبدا إياه نعبد وإياه نستعين النجاح والخير فأما, فأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا ما بدا لك وقال أصحاب مكسلمين مكسلمين ما يخي اسم هذا صعب عليه مكسلمين مكسلمين لدقيا نوسى مثل ما قال مكسلمين فلما قالوا ذلك أمر فنزعى عنهم لبوسا كان عليهم من لبوس عظمائهم ثم قال سأفرغ لكم فأنجز لكم ما أوعدتكم من العقوبة وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شبابا حديثة أسنانكم ولا يقف أمامهم إلا هؤلاء الشباب إذا ثبتوه فالله سبحانه وتعالى يستعملهم في خير عظيم وينصر بهم دينا إذا ثبتوا وهكذا أهل الإيمان عموما فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم هذا فرج من الله أنه أمهلهم وإلا هو بطاش لا يباري من خالفه ولا مهل عنده ثم أمر بحيلة بحلية ما عنده ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنز... فنزعت عنهم ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده إلهنا يكفي هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى